114. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم بِمَا بما تعملون بصير 115. له ملك وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ الْعَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ تخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير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 111. ليخرجكم مِنَ الظلمات إلى النور 112. وإن الله بكم لرؤوف رحيم 113. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يس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 بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمْ بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ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 ضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور بَلْ لا لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاهُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ اهي وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون أَلَمْ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ ين وَمُ الصقاتِ وَأَقَُض الله قَرًّا حَسَنَ يظاف لَهُ وَلَهُ أَجر كَرم وََّذينَ آممَنُ بِلهِ وَجُهِ أُلَِكَهُ الصكُون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 وتفاخروا بينكم وتكاثروا وتفاخروا بينكم وتكاثروا في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته كمثل غيث اعجب الكفار فَأَنَّ نَبَاتَهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ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 ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلُ أَن نُّراها إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِّكَي لَّا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد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 وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً وَرَحبَّانِي يَتَن بتَدَعوا وَمَا كَتَبِنَاهَا عَلَيْهِم إِلَّ بتِغَ أَلِبوَان اللَّهِ فَم رَهَا حََّّرِ عيَتِهَا فَآتَن الَّذينَ آممَنوا مِنهُم أَيغَهُمْ وَكَثوم مِنْهُم فَاسِكُون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 لَّئِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ اللَّهُ وَلَا يَرْحَمْكَ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ الله لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وأن الفضل بِيَدِ اللَّهِ وَأَنَّ الفضل بيد اللَّهَ يُؤْتِي هُدًى مَّن يشاء والله ذو الفضل